يكر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد انتهينا في المرة السابقه من الكلام على سوره المجادله او المجادلة. نحن اليوم نكمل اا, آآ باب العقيده يعني. فباب العقيدة غاية في الأهمية لأن هذا هو الفرق بين رجل ورجل وبين امرأة وامرأة هو الاعتقاد السليم ولذلك يقول لك كنت صاحب عقيدة سليمة واذهب أين شئت واذهب أين شئت يعني كون راجل صاحب عقيدة سليمة وألقيه في أي مكان ألقي في أي مكان بس يكون صاحب عقيدة سليمة ألقي بين الإيرانيين ومشيعهم ألقي بين الجماعة بتوء الإحمدية وبعدين ما تعرفش قيمة العقيدة السليمة إلا إذا إلا إذا عرفت العقائد الأخرى واختلطت بالعقائد الأخرى عندئذ تعرف قيمة العقيدة السليمة فعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الشأن عقيدة واحد تتصف بأنها على نفس المنهاج الذي كان عليه سلف الأمة في القرون الخيرية هذه واحده الثانيه ان هذه العقيده سهل لا استنى كده يمكنني... طب كده كويس واضح كده اذا العقيده السليمه صح يبقى العقيده السليمه تحمل واحد وخاصة في هذا الزمن يعني من المصائب التي حلت بمصر مثلا في هذه الأيام أن مصر سمحت لقناة شيعية بالتواجد على النيلسات تسمى وتبسم القيارة اسمها السقلين. اسمها السقلين طبعا انت لو مش عارف عقيدة كويس سهل جدا انك انت تنحرف سهل جدا ان واحد يقعد جنبك مثلا ام ايه يهمس في اذنيك بكلام فاسد ومعتقد مبتدع وتفاجب انك تسير خلفه وتتبعه في كل هواه وتفاجب انك ظالمضل عيازا بالله يعني من هذا ف... وخاصة في الطيارات الموجودة الآن وخاصة ان شبابنا اليوم يذهبوا الى كل بقاع الدنيا وكل اصقاع الدنيا يعني تلاقي شاب صغير راح ولا جه يقول لك انا جاي من الصين انا رايح من الصين طب اللي رايح الصين واللي جاي من الصين لابد ان يكون صاحب عقيده ايه ها سليمة. سليمة قوية. الشاب الذي يذهب الى اوروبا احنا كان زمان يا اخوانا اللي يطلع اوروبا ده والدنيا كلها تتكلم عنه يعني 18 سن لما رحلت السوربون، الدنيا كلها قامت، الأزهار الكفيف الذي ذهب إلى السوربون. كل الدنيا قامت لكي تقوموا بتحقيق السيد. ايه في حين أننا لدينا الريف بتاعنا الوقت، كله في الخارج. يعني لدينا بلد اسمها ميت بدرة حلاوة تبع أدى أهلية، كلها في فرنسا. لدينا بلد اسمها ميت الغرأة. تبع المنصوره كلها في ايطاليا او ميت الكرم ده الحطبه فين من ضمن البلاد مثلا عندنا مثلا كريم الدين كلها, فين؟ فين؟ كلها في اليونان بساط كريم الدين كلهم في اليونان وهذا هو السر في ارتفاع اسعار الارض هناك يعني في بساط كريم الدين الارض غاليه جدا ليه لان في يورو. يورو متواجد بايد الناس طب انا شاب خارج من مصر وذهبت الى اليونان اليونان دي بسموه بسموه الجريج. الجريج. بلد النصارى ارثوذكس متعصبون طب انت ما معكش عقيدة سليمة. كيف تواجه مثلا زي التيارات لابد ان تكون صاحب عقيده ايه ها سليمه وقوية. الريح الصين يجابه كفر بواح وإلحاد لا بد أن يكون صاحب عقيدة سليمة، الريح فرنسا، الريح إيطاليا، الريح أمريكا، عندنا الشباب يسافر إلى أمريكا في الزهاب والإيهاب، رايح جاي رايح جاي ومنه من يهاجب ويقيمه هنالك، في ناس بتروح في ناس بتروح خد انت رايح هناك ناس تذهب إلى سويسرا، هناك ناس تذهب إلى أستراليا، أنت في الوقت أن هناك يجب يكون عندك دين ودين قوي، والأصل في الدين معتقد فكان الشيخ ابن عسيمين في عقيدته التي سمى بعقيدة أهل السنة والجماعة يقول في المثن، المثن هو كلام الذي هو كذبه عقيدتنا أي عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فنؤمن بعدما بعد ذكر الكلام ده بدأ يفسر فنؤمن بربوبية الله أيب أنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور ونؤمن بألوهية الله تعالى أيب أنه إله الحق وكل معبود سوه باطل ونؤمن بأسماء وصفاته أيب أنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. فذكر الشيخ أول شيء العقيدة مجملة. وبعد ذلك أول بند فيها أنك انت تؤمن بالله. تؤمن بالله كيف؟ تؤمن بأن الله رب. وبعد تؤمن بأن الله إله. واضح؟ ولا؟ الصوت واضح؟ تؤمن بأن الله رب. وتؤمن بان الله اله وبعدين تؤمن باسامي الله وصفاته تؤمن بان الله رب بان خالق مالك او ملك ومجبر يبقى ثلاث صفات بالنسبه لايه بالنسبه واحد الخلق الملك التدبير الخلق والملك والتدبير يعني تقول لي مين خلق الكافر الله الله ومين خلق الملحد الله ومين اللي خلق المسلم الله ومين اللي خلق المجوسي الله ومين الله هذا الخلق مين اللي خلق الدواب الله من اللي خلق الحشرات الله يبقى دي الخلق اتنين ها الملك الملك لله الملك لله ولذلك قال كنه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الملك كله له، له الأول والآخر والظاهر والبطنة. كل شيء بالطبع، في ملك الله كل شيء في, في, في, في, في الدنيا والآخرة ملك لله. رزق ليس رزق، أي شيء كبير، صغير، حقير، كل شيء ملك الله سبحانه وتعالى. يا إخواني الكرام، هناك شيء أن تصل على أنها حقيرة. وممكن أن تصل على أنها ضرّة. وتصل على أنها شيء ما لا تقوم ربنا عز وجل قادر على أن يحلها لك. أضرب لك مثال. عندنا الحشيش. والأفيون. الذي يزرع مثلاً في أفغانستان. هنا يمثل ايه عظيم ولكن اذا علمت ان الاطباء يستخدمونه في البنج ها يبقى في فايده عظيمه لولا البنج محدش هيعمل عمليات ان يصب مرض محتاج لعمليه يقعد بقى كده سواء عمليه كبيره او عمليه صغيره ما تقدرش تبنجه فالبنج يمثل فاذا عظمى فالصغيره والكبيره ملك لله يبقى اول حاجه الخلق كله لله والملك كله والتدبير كله فلان يعلو فلان يعلو ربنا هو اللي فلان ينزل ينزل يعني كان فوق بقى تحت ربنا اللي كده كل شيء بتقدير الله وبتدبيره وعليكم السلام ورحمه ولذلك الشيخ انا مستعد للصوره المجادله بال حضرتك انا يعني عايز اقول كده فلما تقول لي تقول لي ايه الرب له ثلاث صفات. واحد الخلق، ها؟ الملك، ها؟ التدبير. لا يوجد يملك شيء. وكل الناس سواسية في هذه الصفة. وكان المشركون يعلمون ذلك. ولا إن سألتوا من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فهم يعلمون يقينا بأن الله ها هو الخلق. وكلنا مربوبون له سبحانه وتعالى. وهذا أمر في غاية الأهمية. كلام ده في غاية الأهمية في صفة تانية صفة الإله فالله عز وجل اختلف العلماء في هذا الاسم اسم الجلال الله فقال بعضهم هو جامد يعني غير مشتق عارف المشتق يعني إيه؟ المشتق اللي عندي فعل والفعل ما يمكن أن منه اسمي فاعل، أطلع منه اسمي ففعول، كده. أخذ بالك مثاله، هو. مثاله، هو. قاتل، أطلع منه مقاتل،, مقاتل. مقتول، قتال، كل هذه اشتقاقية. ونجيك أقول لك اللغة العربية لغة مرنة بسبب الاشتقاق، يبقى عندك لفظة واحدة؟ وممكن أن تشكلها أنت، في لفظة ما, ما تعرفش أن منها شيء مثل الله، فقال بعضهم اسمي جامد غير مشتق، وقال بعضهم بل هو مشتق من, ألأ من ألها أو مألوه بمعنى معبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بمعنى أنه مألوه في السماء مألوه في الأرض أي معبود في السماء معبود في الأرض، سبحانه وتعالى. فقال بعضهم هو جامد وقال بعضهم هو مشتق من مالوه اي معبود سبحانه وتعالى فالله هو من تصرف له العبادة عليه هو من له العباده بالكليه سبحانه وتعالى هو من تصرف له العباده بالكليه سبحانه وتعالى ولا تصرف لغيره فكل ما يسمى عباده لا تصرف الا له فنحن نشارك المشركين في, في, في الاتفاق على ربوبيه ولكن نختلف مع المشركين في صفه ايه الهوه خد بالك حضرتك واحب اقول كمان حاجه ها انا احب ان العقيده, العقيدة مادة جفة. مادة جفة. وأحسن حاجة في العقيدة الحكايات الحكايات القصص أنك تحكي قصة وتوصل بها معلومة للقاعد قدامك وخاصة مع المخالفين خد بالك نحن لا نعتقد في أي إله بل هو إله واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى فانا روحت الجيش في يوم الايام وجيت توزيعي في مستشفى من مستشفيات الجيش الثاني اسمه المستشفى الاساسي وطبعا أنا بقى يعني من البيت شيخ وريحه الجي... الجيش ايه وكنت حريص جدا على الوقت ان ما يضيعش مني وعايز اقرا واذاكر واطلع وبتاع وبحس ان الفتره دي ما تضيعش باي فتره وعامل حسابي وباخد كتبي معايا وبتاعوا ان انا دخلت اوضه وقعدت فيها وفي اوضه قصادي فيها جماعه زمايلي الاكبر مني في السن واللي معايا في المستشفى قبلي وفيها مجموعة من شربين يعرفوني كثيراً. فطبعاً المستشفى دي بيبقى فيها سكن وطبعاً الأطباء تلموا على بعض وحكايات وقصص وبتاو عشان الأيام تمشي. ويشأحظ أن المجموعة بتوع الشربين دول عارفوني كثيراً. إنها من أكبر مني في السن بسنة. ويعرفوني كثيراً. المهم. وبعدين لقيت واحد منهم اهلا يا شيخ ايه قلت له نعم اهلا عايزك قلت له خير بس اهلا عايزك طبعا كلهم اكبر مني بقى واخدين ضباط و... هنا قال له الراجل ده مسيحي اسمه اسامه دكتور صيدلي زميلنا في المستشفى واد مفتح بقى. هل تعرف أنت الذي يلعبه في روضة والحجر؟ وهذا مفتح. وحفظ آيات من القرآن وحفظ أحاديثه ويسمع البقوري وقصص. وقاعد ينقشهم في الدين وهم طبعاً أبيض. حاجة تزعل يعني. حاجة تزعل أن يبقى ناس بالقيمة دي في المجتمع وفي نفس الوقت ما فيش حاجة خالص. واجي نناقشهم ويوقفهم يناقشهم من اخواننا قال لي يا شيخ ابو تو نعم قال لي تعالى عايزك تو تفضل قال لي انا على اطلاع بكتاب الشيخ ابو زهره كان ابو زهره له في النصرانيه وكان ابو زهره ده بيرتب الكتب بتاعته ترتيب حلو. كتاب جيد من الكتب الجميله قوي اللي انت ممكن قلت له يا دكتور اسف انا سؤال قال لي اتفضل قلت له بس تجاوبني عليه قال لا جاوبك طبعا في ايه قلت له انتم بتقولوا ان ربنا واحد في ثلاثه بتقولوا باسم الاب والابن والروح القدس ثلاثه وبيقولوا 3 في 1 الواحد يبقى ثلاثة والثلاثة يبقى ايه؟ واحد. واحد. ممكن تشرحها لي قال لي اوامل اشرحها لي خد بالك بس والحد الان بكرة ما جاءش والحد الان بكرة ولذلك احنا دينا سهل عشان كده مهما كنت لما اجي اقول لك الراجل الله أحد. الله الصمد لم ولم يولد ولم يكن له كفوا احد زي من هنا انت مسلم موحد قل له والله واحد الله الصمد لم ولم يولد ولم يكن له كفوا على ايه على الله واحد احد فرد صمد ولم يولد فهو دينهم حتى في الـ في الـ على رأي ما يقولونها هم الإشكال في النصرانية أنهم يحاولون أن يجمعوا بين أمرين متناقضين التوحيد والتسليس ما هو إما واحد إما ثلاثة؟ لا هو يقول لك إيه؟ واحد في ثلاثة وثلاثة؟ فهم هل ما يعرف لأن فاقر الشيء لا يعطيه؟ فلما تقول لي أنت مسلم أقول لك صف لي ربك؟ ها؟ قل هو الله أحد واحد الله الصمد أي مقصود الصمد أي مقصود الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفاً أحد ما حد يكافئ ربنا سبحانه وتعالى صحيح كده أخونا العقيدة كده تبه سهلا لما أنت تقرأ العقيدة بالطرقة دي تبه سهلا لما يقول لك المسيح ربنا واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد نقول له ده كلام غير مقبول حتى لو موجود في الحساب القديم ولا في الحساب الجديد يا اما 1 يا اما 3 حد فاهم حاجه طبعا كده اه يبقى دي اللي انا عايز أن تقول لي الله عز وجل له صفه الربوبيه بمعنى له الخلق وله الملك وله التدبير يعني ايه وصفه بمعنى انه معبود فلا تصرف العباده الا له فكل نوع من أنواع العبادة لا يصرف إلا لله فلا سجود إلا, إلا. لله. ولا ركوع إلا, إلا ولا نزر إلا, إلا. ولا ذبح إلا, إلا لله. أي عبادة أي نوع من أنواع العبادة لا يكون لله. لو صرف لغير الله يبقى هنا شرك. يعني واحد يقول لك إيه معلش واحد مثلا راح يبني بيت. خلاص راح يبني بيت. فيقول لك إيه. سيبني بيت. يقوم دابح قبل أن يبني دبيح. يقول له أنت ستفعل ماذا؟ أخساني أتباح للسكان. من السكان؟ الجن. الناس عندها اعتقاد أن المكان الفاضي يسكن الجن. فعشان الجن لا يزوه يعمل ايه؟ يتباح للجن ده ايه؟ شرك. شرك. لأن ربنا يقول قل إنا صلاتي ونسكي. ونسكي. النسك الذي يلع... هو الزبح. لا يكون الا لله مش للجن نعم ايه يا شومال؟ طب بص كده على يا شومال شغلوا الافضل مكان اللي تسلي يا ابراهيم؟ مش عارف ما تعرف المكان لا مفيش حاجه مفيش حاجه احنا ما قلناش حاجه بس انك انت تذبح لا ده اللي بتاع لا طبعا لا بالعافيه دي مثلا يا اسمعوا مين اه ما ما هو هو توجد الشياطين في في الخرائب والحظائر والاماكن دي طعموم العظام وطعموم لما تكون خايف من مكان او بتاع هو القرآن هو القران والذكر اخر بقى اذا شئت ان نطهر عيما كان القران يعني القران وذكر طب من الحق دول ما وقفوا بالك بالنسبه للعقيده عقيدتنا واحده بيننا جميعا واحد احد فرد صم في نصارى يستخفون بإسلامهم نعم في نصارى يستخفون بإسلامهم ومنهم من له الجرأة على أن يقول أنا إسلامت نعم ومنهم من يتاجر ومنهم من يتاجر أخذ بالحركة بس أنا حبيت أوصل المعلومة دي يعني إيه أحد يعني ما هو حد يعبد الأمر الثاني اللي أنا عايز أوصله ان العباده لا تكون الا لله خلاص وده بيننا وبين المشركين يعني كان المشرك تقول له ايه مين السماء يقول لك ربنا ويروح يذبح فين ها غير الله فين لللات والعزى يقدم قربان لمين لللات والعزى ولكن لا احنا اي عبادة لله سبحانه ثاني نحن نؤمن بان الله رب وبان الله ما له معبود ولا تصرف العباده الا له بمعنى ان عند مثلا لما قوم لما جبل بخص من فوق لا دي بيدعى ده بيدعى دي. ده دي لان بتكلم على الذبح اللي مخلوق. نضرب مثال واحده ما بتخلفش فقالت لو خلفت اني ندره نادر ان انا اذبح عجل عجل أكبر عجل اشتريه للشربيني يبقى دي لغير الله شرك لا يعني الله يعني شرك دون شرك او كفر دون كفر شرك واحد مثلا يقول لك لو ابني نجح هطبخ خروف ل... ل... ل... للبدوي شرك لا لا ص... واحد يقول لك هصوم شهرين لله ما هو ده نذر لله لله, لله. هذا نزر الله يبا تاني يبا عندنا أول حاجة بالنسبة لربنا ثلاث حاجات مطلوبة مني توحيد ربوبية أن أعتقد بأنه ها؟ الخالق المالك المدبر ولذلك هناك خراءتان سبعيتان للفتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ها؟ ملك يوم الدين. ها؟ مالك يوم الدين مالك يوم الدين لان مش شرط ان الملك يملك ملك. فاروق ملك مصر هل شرط ان ملك فاس يملك الحته الارض دي لا لا انا ملك من ال لا اله الله مثلا ولكن لما اقول مالك بمعنى انه ايه صح ولذلك في قراءتين ملك ومالك صح فربنا سبحانه وتعالى ملك ومالك سبحانه وتعالى يبدأ أول حاجة واحد نؤمن بتوحيد ربوية ونؤمن بتوحيد ها؟ الإلهية بمعنى أن الله عز وجل ها؟ ليستحق العبادة كلها ولا يستحق أحد سواه العبادة سبحانه وتعالى ونؤمن بأسماء الله وصفاته خلاص ونؤمن إيه بأسماء الله وصفاته وإحنا اتكلمنا يمكن قبل كده في موضوع أسماء الله وصفاته خلاص ومهم أو يا أخي أنك أنت تعرف أسماء الله وصفاته وتعرف معانيه خلاص يعني أسماء الله وصفاته أمور ضيق معدودة أعرفها من خلال القرآن والسنة فما ثبت في القرآن فوسم من أسماء الله وما ثبت في القرآن فوصف من صفات الله سواء صفة مثبتة أو صفة من في فأنا لا أثبت لله إلا ما أثبت الله ورسوله ولا أنف عن الله إلا ما نفاه الله ورسوله زي يا وليد مثل من اسماء الله الودود المجيد اللطيف صح الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الحنان المنان كل هذه ايه اسماء لله سبحانه ولما أدور عن أدلة بتاعتها وفاجأ بأنها موجودة في القرآن والسنة. يأما في حديث يأما في آية. حتى في الفنف يا محمد. في المنفي. لا يوجد عن ربنا كل شيء. يعني الفلسبي يقول لك يا ربنا ليس جوهر. ربنا ليس عارض. نقول له لا معلش نحن لا نقول هذا. أنفي ما نفاه الله. ربنا قال لا تأخذ سنة ولا. لا يبقى اول لا سنة ولا نوم آه. لم يلد ولم يولد يبقى ما نفاه الله ورسوله عن عن الله ان في ربنا ما نفاهوش ما نفاهوش مقيد بالقران والسنه صح ولا صح الكلام ده يا في غايه الاهميه وهذا الكلام يعينك على فهم صفات ربنا سبحانه وتعالى واحد يقول لي إيه؟ طابعا من الشيخ انت قلت لي اسماء ربنا كذا وكذا, وكذا وكذا وكذا وأنا لو أثبت إلا ما أثبته الله ورسوله ولا أنفي إلا ما نفاه الله ورسوله صح ولكن ماذا تقول في باب الاخبار عن الله أقول لك قعد عشان تذكره باب الاثناء والصفات ضيق وباب الاخبار عن الله واسع اقول لك ربنا يمكر بقى امريكا تقوم انت من اسم من أسماء الله او الله الماكر اقول لك لا حاسب امال هتقول لي يمكر ازاي اقول لك يا شيخ هذا من باب الاخبار عن الله وباب الاخبار واسع ويمكرونه ويمكر الله والله خير الماكرين أقول لك ربنا يكيد لأمريكا بحيث إذا أخذا أخذا, أخذا أخذ عزيز المختدر ففكك رباطه وبعثر دويلته مثلا تقول لا لا يبقى من أسماء ليه الكائث لك لا يا شيخ إنما هذا من باب إيه الإخبار عن الله يبقى فيه واحد يقول لي من باب الإيه الإخبار يبقى باب الإخبار واسع ولكن باب الأسماء والصفات دير أسألك سؤال كده وتجاوبني انت بيت نصرانية مش عجبها اسم الجبار قولك ربكم اسم المنتخم الجبار ده اسم جبار ايه ها حد يجاوب ماذا الجبار؟ إنما الجبار قوة متجدد الجبار لا يعنيه لا يعنيه لا يعنيه بيكبر وكثير ومذنة بالتوجه ويكبر على الشديد الكافر ما شاء الله أنا أريد أن أوصل معلومة. هو فعلا فيه بيت تقلد كذا لكن أنا أريد أن أوصل معلومة ماذا المعلومة؟ أنا أقول لك العقيدة بالحكايات العقيدة تتفهم بالحكايات والقصص وهنا أريدك أن تفهم أسماء ربنا. أقول لك من أسمائه كذا؟ من أسمائه كذا؟ تعرفه، تعرف فتعرف معنى. هذه البتة تقول ربنا اسمه الجبار بمقصد أن الجبار بمعنى الشديد، القوي، العظيم. لا، ومن أسمائه الجبار بمعنى جبرة كسر الضعيف. صح؟ يعني الضعيف عندما ينكسر كده او لا اكبره حتى انت بتقول يعمل له جبيرة فجبر الكسر الضعيف ده بنسميه ايه جبار, جبار. يبا كلمة جبار تطلق على العظيم القوي وتطلق ايضا على ايه, إيه؟ على الشفيق الرحيم الذي يكبر كسر الضعيف فهمت بقى ولذلك احنا بنقول يا اخوانا يا من تتحدثون في اسماء الله وصفاته ينبغي على المرء ان يعلم معاني أسماء الله الحسنى. وقد انشغل الناس بأسماء الله الحسنى وخاصة الشباب الجديد. يعني الجيل الجديد جيل الصحوة بدأ يهتم بأسماء الله وصفاته. نضرب مثال. ما الفرق بين الرحيم والرحمن؟ الرحمن في عظم الرحمن على العرش السوري والرحيم محمد بالبعفاء ومجرد من الله. كلام جميل بس انا عايز اوضح كلامك صح بس انت قلت حاجه معناها المبالغه يعني الراجح يا مولانا ايوه صح كده اه الرحمن من الرحمه والرحيم من الرحمه الرحمن صفه ذاتيه غير متعديه يعني ربنا ذاته سبحانه وتعالى رحمان صفه ذاتيه اما الرحيم صفه متعديه الى الخلق يعني لما اجي لك ربنا بيرحم العباد بالرحمن ولا بالرحيم بالرحيم لان صفه الرحيم صفه متعديه الى الخلق رحيم صيره فعيل بمعنى فاعل فعيل بمعنى فاعل وفعيل تاتي بمعنى مفعول زي قتيل. بمعنى مقتول اما رحيم هنا بمعنى فاعل صح فلما الفرق بين الرحيم والرحمن الرحمن صفه فرس. والرحيم صفة متعدية. وذلك أنا أقول لك مهمة أوي أن تعلم معاني أسماء الله وصفاته. طيب إيه المطلوب منه؟ بالنسبة لأسماء صفات الله سبحانه وتعالى. قلناك إن لله في حديث أبي هريرة إن لله تسع وتسعين أسما من, ها، من أحصاها دخل الجنة. يعني إيه من أحصاها دخل الجنة؟ يعني قولي يا ابراهيم ها من محمد دخل الجنه ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه هم 99 اسم اللي يجمعها ويفهم معانيها ويعمل بمقتضاها يعني مثلا ربنا جبار او ربنا منتقم في بالك اعمل بمقتضى هذا الاسم ان انا ايه ها اقول انا مطعبه الجبار اطمن من ربنا ما ظلمش حد ما ظلمش حد انني ما ظلمش حد ان انا ايه ما ظلمش حد آآ مثلاً أقول مثلاً إيه؟ أعمل بمقتضاه مثلاً ربنا عز وجل يقول لك إيه؟ ارحموا من في الأرض نبس الله صلى الله عليه وسلم يرحمكم من في السماء يبال الوحيد يذوب رحمة على الضعيف والفقير والمسكين والأرملة واليتيم وما شبه ذلك فادعوه بها آآ آآ آآ مثلاً الوحيد يعمل بمقتضاه يا رحمن ارحمني يا رحيم يا غفار اغفر لي يا يتوب توب علي كده ويعمل بمقتضاه يبقى لك من احصاها اي حفظها وفهم معناها وعمل بمقتضاها وعمل ايه ثاني ها من احصىنا ايه يا وليد من حفظه من حفظه وفهم معناها وعمل بمقتضاها يعني ايه يا احمد فهم معناه. خلاص؟ دي من سماية ايه؟ ها؟ ها؟ أسماء الله الحسنى. طيب معنى أسماء الله الحسنى إنهم تسعة وتسعين أسماً بس يحمى إبراهيم. آه وإنما هذا على سبيل الخصوصية. ربنا لو تسعة اسم لغم خصوصية. ايه الخصوصية؟ من أحصاها؟ دخل. وهذا لا ينفي أن يكون له أكثر من تسع وتسعين اسم. طيب. الأسماء اللي الحسنة اللي الناس حفظاها. اللي الناس بتقول حتى الجماعة المغنين بيقولوها في ناس مغنين الوقت طالعين نقول ايه آه في الفرح يقولوك أسماء الله الحسنة أخذ بالك هذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكره الوليد بن المسلم عن بعض شيوخه والوليد بن المسلم من شيوخ أهل الشام عن بعض شيوخ أهل الشام ذكر بعضا من أسماء الله الحسنة هتقول يعني إيه أقول لك هناك ألفاظ في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس هل يسم من أسماء الله أم ليس اسما من أسماء الله مثال ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوري مشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو تمسسنا صح فلما أقول لك إيه؟ نور الله نور السماء والطلاع اسم من أسماء ليه الحسنى هم؟ الراجح ما الله نور السماء والطلاع نور السماوات لا ربنا اسم من أسماء ليه الحسنة نور لا. أخذ بالك بعضهم يقول لك نور اسم من أسماء اللعنى والراجح يقول لك لا مش نور. ها أخذ بالك عن أدرك يعني أنا أصدر أقول لك أن في خلاف في الأسماء في أسماء يختلف فيه. آه. لا. لا حديث صحيح آه هو أدرجها هذا كلام مدرج. من كلام الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه بالعماد <تصفيق> اه هو بس بالاضمن اللي في اسماء ماشي مش بالاسماء لا محطينها في له كلام كلام ما شاء الله قوي جدا اه فين الكلام ده حكواتي الناس كان بيجي مع حضره الاستاذ اه اصل كان حصل مناقشات بين هذا هو اللي كلامني يعني احببت ان به بالنسبة لمساله ايه اسماء, أسماء الله وصفاته الشيخ محمود ما يضرش في ما يضرش معلش احنا ما بارض ما بارض ان شاء حضرتك الدكتور عشان يزيل الكلام ده يعتمد دلوقتي سيب سيب خد بالك الخلاف بين الناس يا اخواننا أن يكون موجودا سواء كان هذا الخلاف حق او خلاف باطل ما دام في بشر لازم يكون في خلاف احفظها قاعده وكان الانسان اكثر شيء جدلا الخلاف وارد ولكن في راجح وفي فنحن لا ننفي الخلاف عن الناس وانما ناخذ بالراجح للدراسه فالشيء من كلامنا ان الشيخ رحمه الله عليه الشيخ ابن عثيمين في عقيدته عقيدته بيقول نؤمن بالله يعني ايه نؤمن بالله بتوحيد الربوبيه وتوحيد اللي هو توحيد مش خلاص يا شعبان الباب واسع اه باب واسع في كلام كتير اه في كلام كتير وممكن نرجع له ثاني ممكن نرجع له ثاني يبقى احنا خلصنا كيف تؤمن بالله ربنا ايه ها واحد احد فرد صمد خد بالك المعلومه في يوم الايام جي بابا الفاتيكان هنا مصر اللي هو يحن بولوس يحن بولوس بولوس هذا كان راجل حوالي تسعين سنة، وكان راجل بمحنة مقتب، ولا يمل، ولا يكل، من لف العالم تبشيراً بالنصرانية. يعني بصراحة لم أرى أي شخص مثل هذا الرجل، جلد عجيب. ومحن كده وهو مطوي واخد باله حضرتك وكان بيراين على افريقيا بيقول افريقيا 2000 كلها نصرانيه والحمد لله مات وخاب وخسر وانتشرت الصحوه في افريقيا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى فجئ مصر هنا انا برده بروح قصص عندما ذهب إلى مصر كان لديه خطبة جمعة وفوائف تخطب لأن هذا هو كاسوليكي حتى الآن بشدوده لا يزوره لا يقبله حتى في المطار لأنه أرثوزوكس هل هذا كاسوليكي؟ وهذا أرثوزوكس يكفره بعض يكفره؟ لا ليس يكراه بعض فأنا أخرجت عن المنبر قلت هو جاي ليه؟ هو جاي ليه؟ هنا. خد بالك. فبعد ما المنبر ام واحد سالني أخذ مننا من اخواننا في انصار السنه بيقول لي يا الشيخ قال لي نعم قلت له نعم. قال لي ايه الفرق بين الكاثوليك والارثوذكس؟ قلت له بعدين نتكلم. ايه الفرق بين الكاثوليك والارثوذكس؟ <تصفيق> حد يعرف ها انا هذا ما لدينا القرآن خد بالك. كان ابن كسير يقول له كل ما حلو لك لو اجتمع عشرة من النصارى اللي اختلفوا على 11 رأي كان ابن كسير يقول هذا في تفسير سورة النساء يقول لك لو عند عشرة من النصارى اللي اختلفوا على كم؟ 11 رأي خذ بالك إبراهيم، خذ بالك هم بقولوا إيه لله المسألة الأعلى يعني وتعالى الله عن قولين معلوما كثيرة إن ربنا نزل في فرج السيدة مريم ودخل الرحم اللي الله يمثل اللهوت والسيدة مريم تمثل النسوت فاختلط اللهوت بالنسوت مكون مشيئة واحدة مين اللي بيقول مشيئة واحدة الارثوذكسي يبقى هما طبيعتين طبيعة بشرية وطبيعة الهية واجتمعه وعليكم السلام يا طارق اتفضل طبيعة ايه الهية طبيعة ايه ها بشرية وطبيعة الهية ها وكوينه مشيئة واحدة دول أرثوذوكس الكاسوليك يقولوا ايه يقولوا ايه الهية و بشرية دول طبيعتين و حد فيم حاجة الكاثوليك يقوله طبيعتين بمشيئتين. الله طبيعتين مشيئتين. هذا الكاثوليك. الأرثوذكس يقول طبيعتين بمشيئة واحدة. هل أفهم شيء؟ و لذلك كان هناك بعض إخواني يقول لو أن الناس دي يفتفكروا لحظة واحدة في أس دينهم و دينهم لا تركوه بالكلية. وهذا هو السر في انهم يرتدون عن النصرانيه بكسره بعضك فانا حبيت بس اذكر بط... يعني بوحدانيه الله سبحانه وتعالى بان الله واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد مس ركز ها موجودين في سانت كاترين في سانت كاترين خلاص يا شيخنا أرسوزوكس. الكاتدرائيه أرثوزوكسو الكاتدرائيه أرثوزوكسو يالله أرثوز محمد الأخ محمد يكلمني عن صورة ايه؟ ها؟ عن صورة المجادلة على طريقتنا التي كنا قد تكلمنا عليها ان شاء الله بس الأخوات يخلوهم معنا عشان نسأل سؤالين يعني ومعايا كتابين ان شاء الله طفل ها طيب خلاص افل باشي